ما أفسى فيها المعاصر يوم جرته ذليلا إليها غارفا في غير ظالما بنفسه لقد ظلمت نفسي كثيرا وأجرمت في حقي نفسي جرما كبيرا كم أغويت من شاب وكم أفسدت من فتاة لقد خدعتني نفسي وضرني أمل لكم تجاهز تلك الآيات تقرأ على مسامح لكم تجاهز كلام أمي الصالح الحجوم وبدلا من أن أفضل إلى الله, الله فضربت الى مزيد من الغفله والضياع فاقترب مني يا موسى فلطالما خدعت في اوحامي قل يا الهي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم تاهت به السبل وضاقت به الحيل لكنه اهتدى بطريق الله يجدد خطوته إليه راجيا عفوه وبطانه يا الله لم يبتلي سواك فهل تقبلني فهل تقبلني, تقبلني, تقبلني أقول نعم وباعلى الصوت نعم, نعم إن تبتم وندمتم ورجعتم وإني لغفارني لمن تاب وآمن وعمل صالحا وعمل خالحا ثم ابتدا ومنه وجوده يبدل السيئات إلى حسنات. رائد يحيى من رضي الله قلبي وإلى الرحمن تمضي بطاي. بل ويفرح سبحانه بثوبت وعودتكم بل يحب التوابين ويحب المتطهرين فالباب مفتوح ويداه سبحانه مبسوطة في الليل والنهار ليتوب مسيء الليل ويتوب مسيء النهار فالأمشر أيها التائب وامشر أيها التائمة بهذه الآيات العظيمة التي تستغفر الملائكة فيها للتائبين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 تَوْبَةَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَأَقِيمُوا عذاب الجحيم الزَّكَاةَ فَهُمْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ تَوْبَةٌ صَادِقَةٌ سيرى الى الخيرات سايا في طريق اللهم اشهد باني قد رجعت اليك وانبت اليك اشهد يا حكيم باني لن أعطيك ابدا ما بقي يا الله ما أجمل التوبه وما أجمل الرجوع الى الله يا الله ها هو على عتبات جودك يطرق باب رحمتك فبابك مفتوح ونوالك منور وعطاؤك يمد ويرو تقبله يا الله عندك سائدا عائدا إليه عائد